وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ مُنِيرًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ فَأَنَّىٰ يُكَذِّبُونَ بِهِ ۖ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 وَتَرَكْتُم ما خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُرِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تزعمون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 خلق كل شيء وهو بكل شيء علييم ذلك الله ربكم لا إها إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فبُد هو هوو على كل شيء هوكيل لا تدك الأبصار وهو ييدك الأبصار وهو طيف الخبي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 كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا يُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طويانهم يعمهون